من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين التنبيه الثاني ظهور الامر بعد الحضر او بعد توهم الحاضر قد يقع انشاء الامر بعد تقدم الحاضر أي المنع أو عند توهم الحاضر كما لو منع الطبيب المريض عن شرب الماء ثم قال له اشرب أو قال ذلك عندما يتوهم المريض أنه ممنوع منه ومحظور عليه شربه وقد اختلف الوصوليون في مثل هذا الامر الى اخرين انتهينا بالامس من بيان التنبيه الاول من تنبيهات بحث الاوامر وحصله كان بالامس ان الجملة الخبرية التي يقصد بها إن شاء الطلب هل تدل على الوجوب أم لا المصنف بالأمس أجاب عن هذا السؤال وقال نعم نحن نقول أن الجملة الخبرية التي يقصد بها إن شاء الطلب تدل على الوجوب بل نقول أكثر من ذلك نقول إنها عن الجملة الخبرية أأكد وأقوى وأظهر في الدلالة على الوجوب من صيغة أفعال يعني الإمام حينما قال يغتسل حينما قال يعيد يتوضا هذه الجملة أبلغ من قوله اغتسل من قوله اعد الاخري لماذا؟ <تصفيق> لأن الجملة الخبرية الجملة الخبرية أساسا أساسا يؤتى بها يؤتى بها لإثبات وقوع نسبة جملة الخبرية وظيفتها الأساسية الإخبار عن شيء وقع تسألوني أين فلان أقول لك مثلا يصلي أو يدرس يعني أؤكد لك أنه الآن يدرس أو يصلي أو يفعل كذا فالإمام حينما استخدم هذه الجملة كأنه أرسل الإعادة وقوع الغسل وقوع الوضوء كأنه أرسله إرسال المفروغ منه وارسال المسلمات يعني انه واقع لا محالته فاذا دلاله الجمله الخبريه على الامر اكد من دلاله صيغه فعل على على الوجوب اتضح هذا مطلب الامر التنبيه الثاني يقول المصنف فيه أن الأمر إذا ورد بعد المانع على ماذا يدل الأمر إذا ورد بعد الحاضر بعد المانع هل يدل على الوجوب ايضا لماذا هذا السؤال لأن الأمر على قسمين الأمر مرتان لا يسبقه حاضر رأسا المولى يقول لك افعل امر ما اكو منع سابق لم يسبقه منع وهذا بحثناه دال على الوجوب قطعا لكن في القسم الثاني يرد قبل, قبل الامر منع قبل الامر يرد حاضر ثم بعد يومين من المنع ثلاثه بعد اسبوع اقل او اكثر ياتي امر يرفع ذاك الحاضر السابق اضرب مثال خب هذا الامر الوارد بعد المنع على ماذا يدل هل يدل على الوجوب كما, كما الاول الذي لم يسبقه منع أن يدل على شيء آخر اتضح السؤال. الأصوليون في هذه المطالب بحثوا بحثين مو بحث واحد بحثوا بحثين البحث الأول بحثوا أن الأمر في ظاهره دال على الوجوب أو لا هذا بحثناه سابقا صحيح إلى هنا الأصولي أثبت أن الأمر وأن صيغة إفعال كلاهما ظاهر في الوجوب صحيح؟ انتهينا من هذا خب هذا إذا لم يكن هناك منع سابق ظاهر في الوجوب صحيح؟ نسلم معكم بهذا لكن ماذا أيها المصنف؟ لو لم يأتي الأمر أولا إنما جاء المنع مثال ما ورد في صحيح مسلم روايه عاميه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم فقد ورد منع الناس عن زياره القبور منعنا قال الا واني قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها هذا أمر جاء بعد منع نهيتكم منعتكم عن الزيارة سابقا منعتكم الآن أقول زوروا هذا أمر ألا سزوروها هل الرواية صحيحة أو لا مو في صبت النقاش كمثال فقط وعندنا في القرآن أيضا آيات قوله تعالى في سورة الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وزاروا زاروا ذلها منع منع صحيح وزاروا البيعة صحيح ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة هذا أمر فانتشروا أمر جاء بعد منع شوف زاروا البيع ترفض البيع أمنعكم من البيع ثم يقول إذا الجمعة انتهت انتشروا روحوا اشتغلوا اعملوا انتشروا في الأرض واضح فهذا أمر بعد منع المنع ذرو الأمر فانتشروا بعد آيات أخرى عندنا في الحج وإذا حللتم يعني قبل قبل الإحلال ممنوع صحيح أكو منع يقول أنت كنت ممنوع قبل الإحلام للإحرام فالآن أحلل فأمر بعد منع فأمر بعد منع بعد في القرآن في النساء الحائضات ولا تقربوا منع ولا تقربوهن منع حتى أو يطهر حتى يطهر هذا أمر يعني اقترب بعد أن منع خب. على هذا في القرآن في الروايات في استخداماتنا اليومية إذا ورد الأمر بعد المنع على ماذا يدل اتضح أصل المطلع خب. المصنف يقول في المسألة أقوى قول القول الأول القول الأول قول يقول الأمر بعد المنع يدل على الوجوب ظاهر في الوجوب لماذا؟ يقول لأن الأمر قبل المانع ظاهر الأمر قبل المنع ظاهر في الوجوب بعد مجيء المنع المانع نشك شو نسوي؟ نستضحن نستضحن شوفوا نحن قلنا في المقدمة هناك أمر لم يسبقه منع أنا رأسا الآن أتكلم مع ذين العبد لا ألآن, الآن أتكلم مع الشيخ الآن أقول له مثلا قم وفعل كذا ما كم أنا سابقا هذا قم إذا كان من المولى يدل على وجوب واضح خذ الآن هكذا أثبتنا سابقا الآن بعد ورود المنع قبل الأمر نشوفكم هل تغير معنى الأمر هل تغيرت دلاله الأمر على الوجوب أم لا نشك نستضحف نقول قبل المنع يدل على الوجوب بعد المنع أيضا يدل على الوجوب هذا قوله وقول آخر القول الثاني قول آخر يقول الأمر بعد المانع الأمر بعد المانع يقول ما أدرى. لم أدرى. يقول أتوقف. أتوقف عن الحب. رحمة ما أقدر أتوقف عن الحب. توقف عن شنو يقول لا أقول بالوجوب. لا أقول بالوجوب. ولا أقول بغير الوجوب. أتوقف. أتوقف. أتوقف. تتوقف. لماذا؟ يقول لماذا؟ يقول لانني متردد الامر بعد المانع الأمر قبل المانع قال على الوجوب صحيح لكن الامر بعد المنع مردد مردد بين ماذا مردد بين ان يكون دال على الوجوب او الرخصه لا فأنا ما اقطع لا بهذا ولا بهذا وفي حاله الشخص وفي حالة الترديد لا حكم لا إذا المكلف كان شاك خمسين بالمئة نعم خمسين بالمئة لا أكو حكم يصير عنده لا يقدر يحكم فأنا يقول هكذا متردد لأن أصل الأمر بعد المنع مردد بين أن يكون دال على الوجوب كما كان قبل المنع وبين أن يكون دال على الرخصة فإذا أنا متردد في حالة التردد لا حكم فنتوقف مع المتوقفين القول الثالث يقول دال دال على الإباح إباح النبي حينما نهى عن الزياره ثم أمر بها يعني أباح مباح لا مستحب لا واجب لا شيء مباح فقط تتنفر بالماء من دون حاجة مباح قد أشرب قد لا أشرب مباح الرأي الرابع يقول نرجع نرجع إلى نفس هذا العمل الذي نهي عنه ثم أمر به قبل النهي ماذا كان العمل المنهي عنه ثم المأمور به قبل المنع ماذا كان هل كان واجبا؟ إذا كان قبل المنع واجب بعد المنع ومجيء الأمر ايضا يكون واجبا إذا كان قبل المنع مستحب، ثم منع النبي عنه ثم أمر مرة ثانية نرجع إلى ما كان قبل المنع هذا الرأي الرابع يقول الأمر بعد الحاضر راجع إلى ما كان عليه قبل الحاضر قبل. يمكن احيانا يكون ناد مشرط الوجود بعض الامور اذا عمرت بها قد تكون فيها رخطة موجودة فيكون مستحيل. المهم لا نقول وجوب او ندب نقول الامر قبل المنع ماذا كان ثم منع وامر الامر بعد الامر يرجع الى, إلى الامر قبل البناء ترجع حاجة. هذه اربعة اقوال ايها المصنف أنت مع من قول الأول ثاني أو إلى آخر يقول أنا لا لا أختار أحد هذه الأكثر أنا لي قول خامس مو فقط إلي وللأكثر من الأصول رأي المصنف هو رأي الأكثر يقول الأكثر يقول أن الأمر بعد المنع بعد المنع والحاضر دال على الترخيص فقط فقط الوجوب ولا التوقف ولا الاباحه ولا الامر قبل المنع نحن نقول ان الامر بعد الحاضر لا يدل الا على الرخص فقط فخيص. الدليل يقول الدليل اولا دليل المصنف أولا إذا رجعنا إلى الشارع فنجد أن الشارع غالبا غالبا الشارع غالبا في رواياتي في آياتي غالبا يستعمل الشارع يستعمل الامر بعد المانع غالبا عادة في الترخيص النبي منع عن زيارة القبور على فرض ثم امر هذا امره مو على الوجود ترخل. يقول قبل كان اقمى استدع لان ما اكو تروح يقول براحة الترخيص الآيات اللي قرعناها ايضا دالة على الترخيص وادلتهم اصحاب هذا القول. هي هذه الآية تقرأناها أول بعد هي هذه الآيات تنتشروا هذه الآية وإذا حنلتم فهذه الآية تقرأناها هي دليل الشارع غالبا يستخدم الامر بعد المنع غالبا في الترخيص خب واستخدام الشارع الغالب في الترخيص قريلة مدليل قرينة لا لأقد قريلة تجعل منا أن نحكم بالترخيص نحن مع الشارع هذا أولا وثانيا وثانيا هل أن نجي فيها بعد ما أقول هل أن يجي هنا هذا أولا أديني للثاني دليلنا الثاني دليلنا الثاني يقود المصنف في دلالة الأمر بعد المنع على الرخصة يقول مسلم أن الأمر قبل المنع قال الأمر قبل المنع قبل على الوجود هذا ما بحثنا سابقاً مسلم هذا المقدار قدر متيقنة هذا المقدار أن الأمر قبل ورود المنع إذا لم يسبق من قدر متيقن عندنا أنه دار على الوجوب كما بحثنا سادة هذا لا نقاش فيه كما بحثنا ولكن ولا ليس عندنا قدر متيقن أن الأمر بعد المنع ما عندنا قدر متيقن أن الأمر بعد المنع يزل على المنع القدر المتيقن ان الامر بعد المنع يدل على الرخصة اي الرخصة فقط على الرخصة يعني على الرخصة ولا دليل عندنا في دلالة الامر بعد المانع على الوجوب لا دليل بل لا دليل على دلالته على الوجوب ولا على الاباحه ولا على الاستحباب، ولا ولا ولا إلى آخره، فقط القدر المتيقن في الأمر بعد المنع الرخص. النبي نهى عن زيارة القبور ثم طلب الزيارة، هذا رخصة من النبي، هذا قدر متيقن أكثر من القدر المتيقن أكثر من الرخصة بحجة إلى دليل، ولا دليل عندنا. الله شوي نتراجع. الله. اللهم الا اذا كانت هناك قرينه ان الامر بعد المنع يدل على الوجود مثلا مثلا مثلا النبي قال نهيتكم عن زياره القبور سابقا نقول له نعم يقول أأمركم بان تزوروها ولا ولا ارخص لكم في الترك هذا القرينه بعد واحد معناها صار واجب الآن، لكن كيف هم الوجوب بقرينا وقد نفهم الاباحه وقد نفهم الاستحباب بقرينا لكن هذا خارج عن محل البحث. محل بحثنا إذا تجرد الأمر بعد المنع عن الطريق، معها نسلم، لكن هذا خارج البحث. اتضح هذا المقدار، اتضح هذا المقدار نلاحظ العبارة. قال صحيح لا لا ارشق واج لكن بعد الجمعة لا يعني قصدي في هل وقت تاع صلاه بعد ما نعمل جمعه ده امر ايضا على الوجوب يذ كيف انت الوجوب من نفس الامر او مقره ثانية خلاص وسعوا الى ذكر الله بس في الارض وافتغو ها اي صح قلت لك ها فعلا فهمت لو من القريله ثانيه مو من انتشر نسلم معك يعني ولكن مو من نفس انتشر يعني مو من نفس الأمر من قرينه اخرى فعلا الوجود هذا صحيح بس خارج عن المبحث. عند المصنف العقل يحكم على ال... يحكم بالرخصة. طبعاً المثلث خلافي. مثلاً خلافي. ولكم حق أن تختلفوا مع المصنف. مثلاً خلافي. مرخص لك أستفعى الأولاد أحد الأحكام الخمسة أحد الأحكام الخمسة أحد الأحكام الخمسة يمكن يكون الإضاحة يمكن. يمكن قول عيضة هي أنكر الإباحة أنكر الإباحة الإباحة بالمعنى لا لا بالمعنى الأخص هنا أنكره بالمعنى الأخص الإباحة بالمعنى الأع...? يمكن. يمكن بالمعنى الأعب يمكن. يمكن هو هذاير سن يقبل الإباحة معنى الأخاف يعني أحد الأحكام الخط، ولعل مقصده أن تخف الإباحة بالمعنى الأعمى هذا هو الله ألا يعني ألا أعم من الجواز، ألا أعم عاد أقول السؤال في المطلب قبل أن نضع العبارة قال الثاني ظهور الآمر بعد الحاضر أو توهم الحاضر قد يقع إنشاء الآمر بعد. تقدم الحاضر أي المانع أو لا احيانا ما موجود منع المكلف يتوهم أن هناك منع نضرب مثال الطبيب يقول. إذا واحد راح الطبيب مر الطبيب يمنعه عن أكل الحامض يمنعه عن أكل الحامض ثم في المراجعة الثانية يقول منعتك الآن أقول لك أكل فجاء امر منع يمكن احيانا نفس المريض الطبيب لم يمنع لكن هو يتوهم ان الطبيب منع ثم يزور الطبيب ويقول له كل فياتي امر اما بعد الحظر الحقيقي او بعد توهم لا فرق في قال او عند توهم الحظر كما لو منع الطبيب المريض ان شرب الماء ثم قال له بعد المنع اشرب الماء اشرب الماء او قال ذلك عن الطبيب قال ذلك عندما يتوهم المريض منع حقيقي ما موجود يتوهم باليتوهم المريض انه ممنوع منه أن شرب الماء ومحظور عليه شرب الماء وقد اختلف الاصوليون في مثل هذا الامر أنه هل هو ظاهر هذا القول الأول في الوجوب واحد أو ظاهر في العبارة أو ظاهر الترخيص فقط أي شو المعنى الترخيص تايمن أي رفع المنع فقط بالمعنى العام رفع المنع فقط ها شوفها هسيرين معنى العام هو من دون التعرض لثبوت حكم آخر من اباحة معنى الأخص من اباحة أو غير الاباحه مثلا الوجوب والندب إلى آخره أو يرجع هذا القول الرابع أو يرجع إلى ما كان عليه سابقا قبل المنى قول الرابع لا لا الوجو لك سبحاب في على السبحاب يأتي على أقوال الكثيرة شوفوا وقد اختلف الأصوليون على أقوال كثيرة وأصح الأقوال هو الثالث ما هو وهو دلالتها على الترخيص فقط نعم والدليل والوجه في ذلك والدليل أولا إنك قد عرفت أن الأمر أن دلالة الأمر على الوجوب إنما تنشأ من حكم العاقل صحيح؟ من حكم العاقل بلزوم الانبعاث ما لم يثبت الإذن في الترك صحيح؟ هذا بحثنا سابقا لكن هذا إذا ما أكو منع سابق إذا ما لن يوجد منع سابق ومنه تستطيع أن تتفطن أنه لا دلاله للأمر في المقام يعني في بحثنا هنا إذا جاء أمر بعده على الوجوب لماذا؟ لأنه ليس فيه دلال على البعث لأن الحقيقي يعني الأمر وإنما هو ترخيص في الفعل لا أكثر إينا ترخيص في الفعل وفي العمل في الفعل صار واضح واضح يصير وواضح من هذا أن مثل هذا الأمر هو إن شاء ترخيص في الفعل والإذن به بالفعل فهو لا يكون إلا ترخيصا وإذنا للحمل الشايع يعني الأمر بعد المنع مصداق مصداق مصداق من مصادق الترخيص الترخيص مفهوم عام سيدنا له أفراد كثيرة. أحد أفراده الأمر بعد المنع. أحد أفراده ولذا قال الحمل الشائع مصداق. الحمد المصداق. هو قال الحمل الشائع يعني الحمل المصداقي يعني الأمر بعد المنع مصداق من مصاديق الترخيص. ترخيص مفهوم عام. مرة هو يقول أرخص لك. ينشأ ألفاظ مختلفة تدل على الترخيص. أحدها الأمر بعد البلاء من مصادق التخير لا ولا يكون بعثا إلا إذا كان الإنشاء بداع البعث ووقوعه بعد الحاضر أو بعد توهم الحاضر قرينة قرينة ووقوعه قرينة على عدم كونه بداع البعث يعني بداع الأمر الحقيقي فلا يكون دالا على الوجوب وعدم بلا إن قلت خب على الوجوب ما يدل على الإباحة المصنف يقول إذا على الوجوب قلنا لا يدل فمن باب أولى لا يدل على الإباحة فيرجع فيه إلى دليل آخر من أصل أو إمارة مثل قوله تعالى وإذا حللتم ففتادوا فإنه أمر بعد الحاضر عن الصيد حال الإحرام فلا يدل على ودوب الصيد صيد خب واجب صار واضح هذا هم دليله نعم لو اقترن الكلام بقرينة خاصة على أن الأمر هذا الكلام بعد انتهى البحث هذا خارج عن البحث على أن الأمر صدر بداع البحث إذا كانت أكو قرينة خارجية تفهم منها أو صدر لغرض بيان إباحة الفعل فإنه حينئذ يدل على الوجوب صحيح بقرينة أو على الإباحة بقرينة ولكن هذا أمر آخر غير محل البحث لا كلام فيه فإن الكلام هنا في بحثنا في فرض صدور الأمر بعد الحضر أو بعد توخم الحضر مجرداً عن كل قرينة أخرى غير هذه القرينة يعني غير قرينة المانع بعد الآن اتضح هذا المطلب اتضح انتهينا بحمد الله تعالى من بحث دلالة الأمر أو صيغة إفعال وما شابه صيغة إفعال على الوجود إلى هنا. إلى هنا ثبت ان ماده الامر ظاهره في الوجود واحد وثبت ان صيغه افعل ظاهرة لكن لا بحكم الوضع تذكرون بعد مذهب المصنف لا بحكم الوضع ولا بحكم الاستعمال ولا لانها موضوعه لمطلق الطلب ولا بالدلالات اللفظيه ولا بالدلالات ال... كلاميه صحيح وانما بحكم العقل فلو جاء سؤال هو هذا جواب بحكم العاقل بحكم العاقل المصنف يذهب الى ان ماده الامر وصيغه افعل وما شابه صيغه افعل من الجمله الخبريه وغير ذلك تدل على الوجوب بحكم العاقل العقل كيف يفهم لأن العقل يقول طالما هناك أمر مولوي من المولى الحقيقي إلى المكلف وليس هناك ترخيص إذن في التارك فالعقل يقول يجب عليك أن تأتي وأن تمتثل. لماذا قضاء لا تنسوا هاي. لا تنسوا هاي التكملة لأن العقل يحكم يحكم العقل لماذا قضاء يحكم العقل بشرط أن لا يكون ترخيص الاستحباب ان قلت ايها العقل لماذا تحكم يقول قضاءا وقد عرفت في الباب الحادي عشر قضاءا لحق المولوية والعبودية انتهينا الان نشرع في الدخول في بحوث اخرى المصنف هنا في هذه البحوث يحاول ان يقسم قلنا الامر دال على الوجوب صحيح المصنف من هنا يقسم الواجب الواجبات يقسمها إلى عدة تقسيمات يقسم الواجب إلى أصلي وتبعي إلى نفسي وغيري إلى تعييني وتخييني إلى إلى إلى, الى وهذا التعبد والتوصل من الأقسام أول الاقسام للواجب التي يذكرها المصنف تقسيم الواجب إلى تعبدي وتوصلي في هذا المقام في هذا المطلب عندنا بحثان البحث الأول ما معنى التعبدي والتوصلي هذا البحث الأول إذا فرغنا منه نأتي إلى البحث المهم نأتي إلى البحث المهم وهو أن الأصل في الواجبات أنها على نحو التعبدية أو التوصلية البحث الأول بقدمة للدخول في البحث المهم البحث المهم هو أن الأصل في الواجبات أنها على نحو التعبديات أو التوصلية أما البحث الأول في معنى او في تعريف التعبدي والتوصلي ذكر الاصوليون تعريفين للتعبدي والتوصل تعريف مشهور يؤخذ به وتعريف غير مشهور أما التعريف المشهور للتعبدي والتوصلي فقالوا التعبدي هو ذلك الواجب الذي لا يسقط أمره وتكليفه حتى بتخلو أمره مشكلة أو تكليفه أو ما كفاك أمر أو تكليف واحد عن زمة المكلف إلا بإتيان الواجب بطريقة مخصوصة إلا تعبدي لا يسقط من ذمتي إلا إذا جئت به امتثلته بطريقة مخصوصه وهي، وهي أن أقصد الامتثال، وهي الطريقة المخصوصة أن أقصد الإطاعة والتقرب. بتعبير آخر، التعبدي ما يحتاج أداؤه إلى قصد القربة. تعبدي ما؟ عبادة؟ يحتاج الى قصد القربى ولذا في الصلاة ماذا نقول اصلي صلاه الظهر صحيح شنو نقول قربته صحيح قصد التقرب ولو صليت ولو جئت بالتعبد رياء من دون قصد التقرب من دون قصد الاطاعه الفعل باطل الله لا يريد لأن الله في هذا الفعل يريده بشكل مخصوص وهو أن تتقرب به إلى الموتى فتنشئ قصد القربة تنشئ القصد في أدالث هذا التعبدي من من أنثلته المخترعات الشرعية هناك أشياء قبل الشرع لم تكن قبل الشرع. الشارع بعد مجيء هو الذي اخترعها مثل الصلاة مثل الصيام صحيح مثل الحج بعد وغير المخترعات الشرعية التي يؤتى بها في أوقات مخصوصة مثلا الذبح أو النحر في الحج يحتاج إلى صحيح قصد القربة بعد الوقوف بعرفه الوقوف بمنا بمزدلفه هذه كلها تحتاج الى قصد القربة قصد القربة. تحتاج الى النيه فلو جاء بها المكلف رياءا لو جاء بها المكلف بداعي اخر بطلت ولم تقبل عند المولى سبحانه وتعالى هذا واضح التعبدي التوصلي شنو معناه التضحى بعد التوصلي ما ما يقع بأي طريقة أخرى. يعني التوصلي هو لاتيان بالفعل بدون قصد القرب. يعني قصد القرب فيه ليس شرط يمكن للمكلف أن يقصد القرب توصلي فينفاد. لكن لو لم يقصد العمل يقع. مثلا مثلا هذه العبارة نجسة. مثلا أنا مرة إذا أردت أن أطهر العباء أضعها في الماء وأقول قرب إلى الله تعالى لأصلي بها لكذا صاحف على الثواب وطهرت ايضا لكن مرة أخرى أنا غافل غافل وأنشي على بركة الماء على نهر من الماء أمشي هكذا غفلتان وقعت أنا مع الأباء مع العباء في الماء طهرة أم لا تطفر أم لا؟ لم أقصد القربة تطفر إنسان نائم نائم وفي ثيابه نجاسة وهو نائم وقع في الماء حالم حلمان وقع في الماء أنا آخرين في التوصليات المهم حصول الغرض المهم في التوصلي حصول الغرض أما بشكل مخصوص مو مهم مو مهم بالقرب وقع اهلا وسهلا بغيرها أيضا كذلك يقام وعض حصار مثلا إنقاذ الغريق جناب السيد يمر على البحر أو على النهر ويجد صديقا له يغرق ها سيقول بسم الله قرب إلى الله لازم يقول هكذا ولو لم يقل قرب إلى الله وأنقذه لم ينقذ لا يحصل الإنقاذ إن قصد القرب أثيب لم يقصد وقع الفعل في ففي التعبدي ما يكفي حصول الفعل حصول الفعل مضافا إليه قصد القرب في التوصلي حصول الفعل يكفي تعريف واضح بعض خب هذا في التوصليات هذا التعريف الأول عفوا التعريف الثاني للتعبدي والتوصلي قالوا التعبدي تعريف غير مشهور ولعله غريب على أذهاننا قالوا في التعبدي التعبدي هو, التعبدي هو التعبدي هو التعبدي هو ما كان داعي الأمر به غير معلوم عندنا داعي الأمر الله لماذا أمر ما ندري فأي فاي واجب الله امر به دون ان نعلم داعي الامر غرض الامر يسمى تعبد أضرب لك مثال خب الله في الحج لماذا امرنا ان نلقي بسبع حجرات ما ندري ما ندري بل قد يضحك علينا البعض يقول هؤلاء يبدع عقولهم كما ضحك بعض الزنادقه سابقا زنادقة واحد يجي يقف بهيئة مخصوصة يأخذ حجر صغير ويرمي حجر على حجر ها يقولون هذا الأمر تعبدي شنو معنى تعب تسليمي تعب التسليم تقبيل الح... إلى آخره فالامور التي لا نعلم داع الأمر بها تسمى تعبدي والامور التي نعلم داع الأمر بها تسمى التوصل. المصنف يقول المعنى الأول نقبل ذاك، أما المعنى الثاني للتعبد والتوصلي فهذا أمر لا نعرفه. تعريف ثاني ما نعلم داعي الأمر لا نعلم هذا ما نعرفه. نحن نعرف أن التعبدي يعني قصد القرب. هذا أما ما نعلم داعي الأمر توصلي. ما لا نعلم تعبدي هذا فرض تعريف جديد معنى آخر للتعبدي إن قلتم هذا معنى ثاني للتعبدي ويمكن نقبل أما هذا هو معنى التعبدي لا نقبل اتبحت انتهى وصل الله على محمد وعلي الطالب